ik عم يدي شوشي ik حسب وقت تحت الليل قالوا شو للقلب بحطك في <تصفيق> تيجي بتخلي سنينك بتحكي كلمات بحبك مش سهل سر الدفعه يا حنيتك عاد تروقني تهدي ابصابي قال الدنيا كذابه كذابه بعينو اجس في عفيفياتي فتحتني لي بوابه هواكي جاوزت حدودي السالب جوه